بنا وهو جل تعال <سؤال> مشغور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهدي الله تعالى كلام بلله وليهم دليل هذا يد وشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فما معنى أن يتخذ العبد من دون الله ندا الند هو الشبيب والمثيل والله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وذلك لأن الله عز وجل لا مثل لبن وقال تعالى ليس كمثه شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل له أسماء وصفات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 وصفاه الله عز وجل بالعلم وسماه به قال تعالى فبشرناه بغلام العليم والله عز وجل هو العليم الحكيم لكن العليم لا يشبه العليم والعلم لا يشبه العلم فالله عز وجل علمه ذاته من نفسه وبنفسه والمخلوق ليس له من ذاته إلا الجهل والله أخرجكم من بطون أم لا تعلمون شيئا علم الله لا يسبق بجهل ولا يدركه لسيام قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما كان ربك نسيا وأم المخلوق فإن علمه مسبوق بجهل وينحقه نسيان كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أمس كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فمن زعم أن علم الله عز وجل يسبقه جهل وينحقه نسيان فقد شبه الله عز وجل بخلفه ومن زعم أن علم المخلوق لا يسفق بجهل ولا يلحقه نسيان فقد شبه المخلوق من الطين برب العالمين ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله إدى هذا المسلم الذي قال للنبي ما شاء الله وشئ هل عدد النبي هل قال أنت يا رسول الله تخلق الخبر هل قال له أنت تنفع وتضر قال ما شاء الله وشئ فقد شبه مشيئة العرب بمشيئة الرب إن الأمور لا تجري إلا بمشيئة الله وحده ولا مشيئة لأحد مع الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أنت رسول الله حقا لكن الأمور لا تجري إلا بمشيئة الملك ولما قال نبي الله سليمان لا طوفن الليلة على تسعين امرأ تجد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله ولن يقل إن شاء الله وهو نبي فلمثلد منهن إلا امرأ ولدت نصف إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجبه فلما قال العبد للنبي ما شاء الله وسئ كأنه قال إن الأمور لا تجري إلا إذا شاء الله وسئ فالعبد يحتاج إلى مشيئة الرب وإلى مشيئته وهذا الكلام باطل، وليس للعبد مشيئة يفعل بها إلا بعد مشيئة الرب وحده فجعل النبي ذلك من اتخاذ الأندات لأن فيه تسوية بين الخالق والمخلوق، ولما جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب كما في سنن أبي داود فقال يا رسول الله ضاعت العيال وجهدت الأنفس فادعو الله أن يغيثنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك نستشفع بك أي نجعلك شفيعا وواسطة تدعو لنا ربك ونستشفع بالله عليه أن يكون الله سفيعا لنا عندك فسبح النبي وغضب حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال الله أكبر شأن الله أعظم من ذلك الله يكون سفيعا لأحد الشفيع اللي هو الواسطة والواسطة درجة أقل يشفع إلى من أعلى منه يذهب الرجل لوظيفه يقول له الواسطة من واسطته يقول الله ويظن أنه يحسن العمل الله يكون واسطة عند واسطه الله يشفع الله يأمر إن الشفاعة للأقل من الأقل للأعلى فالله لا يكون واسطة لأحد إن الواسطة سائل راجل قد يجاب وقد يرد ورب العالمين يأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره بعد الكاف والنون ولا تقل بين الكاف والنون فليس ليلهما شيء إنما أمره بعد الكاف والنون إن تسوية العدل برق العالمين في أي شيء هي من اتخاذ الأهلاف وقد وقع هذا في هذه الأمة فإن الله عز وجل لم يذكر ذلك في كتابه إلا لوقوع بين المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه من اتخاذ الأنباد الذي وقع في هذه الأمة أد يدعو العبد غير ربه وأن يستبيث به إن قول القائل مدد يا رسول الله أو أبثني يا رفاعي أو أنا في حسبك يا ذدوي هو من اتخاذ الأنباد بل هو من أذبل هذا تعلمون كيف ذل؟ إن الله عز وجل استأثر وحده بعلم جميع اللغات فلا يعلم أحد من الخلق جميع الألسنة حتى نبي الله سليمان لم يكن يعلم جميع الألسان. وقال تعالى وما أرسل من الرسول إلا بلسان قوم ليبين لهم وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وصّله في الصحيح أن النبي قال لزيد بن ثابت يا زيد تعلم لغة يهود فإن لا على كتاب اليهود يتكلمون العبراني وهذه اللغة لم يكن يعلمها النبي العرب كما يعلم العربية فقط كما أن موسى لم يكن يعلم العربية وأي رجل عاوز يتعلم اللغات يتعلم لغة لغتين ولا تكون إجادته للغة كاهلها أما الذي يعلم اللغات جميعا هو الملك فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان لماذا ليس الله مترجد لأنه يعلم اللغات جميعا أنت عربي يكلمك بالعربيين أنت ألماني يكلمك بالألمانيين أما الموت من الصالحين وغيرهم لم يكن الحسين يعلم إلا لغة المسلمون على عجرهم وعجرهم مختلفون مسلم عربي. مسلم ألماني مسلم فرنسي فإذا جاء مسلم فرنسي وقال مدد يا رسول الله بلغته الفرنسي أيعلكها النبي، وهو لا يعلم إلا العربي مسلم ألماني قال أغفني يا رسول الله بلغته الألمانية أعلمها الولي المي الذي لن يكون يعرف لسان العوبي. فمن دعا غير الله عز وجل فقد زعم أنه كالملك الذي يعلم جميع اللغات. بل إن هناك لغة يتفاخض بها الناس أحياناً وهي لغة الإشارة. التي يتعامل بها الخرص في الصحيحين أن عبد الرحمن بن أبي بب دخل على النبي في مرض الموت ومع عبد الرحمن سواك ربض يستن به فأبده رسول الله بصرة قالت عاجب فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواب فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم كيف قال نعم إشارة برأسه وفي الصحيحين من حديث أبي غرير أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فجاء بها وفيها رمى فقيل من فعل هذا بك أفلان أفلان فلما سمي اليهود أو مات برأسها النعم فأمر النبي فرض رسوله بين حجرين وفي الكتاب الكريم لما أنزل الله عز وجل الملك على نبي الله زكريا يبشره بيحر وقال له ربه آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه أن سبحوا لقاة وعشيه كيف قال لهم سبحوا إشارة بيابه كما قال تعالى لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا لغة الإشارة فإذا جاء رجل أخرس وراد أن يستغيث بالنبي الميت أو بولي الميت فأشار بيده قال أبثني بيدك أيفهمها الميت أيراه حتى يعلم لغة الإشارة أن نقول للخلص استغيثوا بربكم وأما أهل الكلام يستغيثون بغير فنكون قد جعلنا الله عز وجل مضيف الخرص وجعلنا الخلائق مضيفين للخلائق هذا يليح إن العلم بجميع اللغات لا يكون إلا لربك فمن دعا غيره فقد أعطاه هذا الوصف وثانية يا أيها الأخوة إن سمع المخلوق له حد ينتهي عنده فإذا ناديت بصوت عالم سمع وإذا خفضت صوتك لن يسمع وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي كان يحدث القول فجاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي في حديثه ولم يجبه فقال أصحابه بعضهم لبعض سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع فهذا نص واضح أن الصحابة كانوا يعلمون أن النبي من الممكن أن لا يسمع وفي مسنب الإيمان أحمر وسنب البيهقي بسنب جيد أن النبي استأذن على سعد ابن عبادة فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله بصوت منخفض فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقرر السلام وقرر سعد جوابه بنحو صوته فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلما استازل النبي الفارقة مبعا صرف فتبعه سعد وقال بأني أنت وأمي يا رسول الله والله لم يقف علي سلامه وقد أجدته ولكنني أردت أن أستزيد من السلام ومن البرد فهذا نص كالشمس في ردعة النهار مبوحة نبيت بين سعد وبين النبي سوى جدار ولما أخفى سعد صوته لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة إنني لفي الحجر وجاءت المجادلة تشتكي زوجها ولم أسمع وأنا في ناحية الحجر وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول الذي مجادله الذي يسمع الصوت العالي والمنخفض بل الذي يعلم السر وأخف هو الله فقط فمن قال مدد يا رسول الله أو يا ولي الله وبينك وبينه المسافات البعيدة، هل يسمع على بعد المسافات المسافة بتقطعها الطائرات ويهدر المسلم يقول أهديني. من الذي يسمع هذا الصوت وبينك وبينه المسافات البعيدة لا يفعل هذا إلا الله عز وجل فمن زعم أن ميتا أو حيا يسمع أي صوت بهما كان صوته منخفرا فقد سواه بالله رب العالمين وقد جعله لله ردة جعله الشبيه المروب من, من الذي يسمع الأصوات على بعد المسافات وخفوت الصوت إلا الملك وفي الصحيحين أن النبي قال اجتمع قراشيان وثقفي أو ثقفيان وقراشي كثير شخص بقولهما قلي فقه قلوبهم، فقال أحدهم لصاحبه: تعلم أن الله يسمع إن جهرنا، فقال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن خفينا، فقال له صاحبه: إن كان يسمع إذا جهرنا إنه لا يسمع إذا خفتنا، فامزح الله عز وجل. وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم من الخاسرين إن للمخلوق صفة تشبه وهو أن الله لم يجعل له سوى قلب واحد يعقل به ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفك فإذا كرجل من عن يمينك ورجل من عن يسالك ورجل من أمامك وآخر من خلفك وتكلموا في وقت واحد أتسمع جميعا؟ أتعكد؟ أتفهم؟ أم لا تعكد إلا إذا سمعت جهة واحدة إن الذي يعقل الأصوات جميع في وقت واحد هو الله عز وجل فقط أما المخلوق فله عقل واحد وقلب واحد فإذا تكلم معه رجلان في وقت لم يفقه الكلام يدخلون الآن إلى ضوايح الموت يحيطون بالميل ثم يتكلمون في وقت واحد. هذا يطلب زوج، وهذا واقع في فيكم، وهذا يريد مال، وهذا يريد السفر للخارج، وهذا يريد الولد. مع اختلاف أصواتهم. ما بين صوت رجل ومؤدي وطفل صوت عالي وصوت منخفض. مع اختلاف الحاجات وتنوع العبارات فيعثر المي في كل هذا من الذي يعثر أيها الإخوة إنه الله عز وجل الذي نناديه في كل محيط فيسمع الأصوات جميعها مع اختلاف حاجات قالبيها وتنوع عباراتهم واختلاف ألسنتهم فمن زعم أن المخلوق لهم استهازا فقد اتخذه من دون الله ندا وإن من صفات ربي التي لا يشبهه فيها أحد أنه لا يبلغه الضر كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل يقول يا عبادي إِنَّكْ لم تبلغوا ضُرِّي فَتَبُرُّونِ فالله لا يبلغه ضُرُّه أحد بخلاف الخلاء فمن وصفه أنهم لا يمتنعون من ضُر إلا لمشية الملك قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إِنَّ الله فَقِيرُ وَنَحْوَ أَرْضِيَانِ سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء وقال تعالى لبني إسرائيل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل فها هو الدليل أشرف الخلائف على ربك، أراده على أمه بضرب فلم يقدر على دفع قرع النفسه وقتل بل كان بلو إسرائيل يقتلون في الغدات الواحدة جماعة من الأنبياء الذين لهم معجزات لكنهم لم يقدروا على دفع هذا لأن المعجزة تكون بمشيئة الرضب فإذا لم يشأ صار العبد ونفسه وليس له إن نفسه شيء والمبي يقول عن نفسه بكلام يتلى في المنادق وفي المحارين لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرور وهذا كلام واضح وفي فضوة واحدة بلغ المشركون لرسول الله مدلغا أنهم كسروا رباعية وشدوا رأسه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنتين وسال دمه الزكين القاهر وصفق من على بعيد ولم يقدر على دفع هذا عن نفسه ولما رفع يديه إلى ربه يدعو عليهم قال له مولاه ليس لك من الأمر شيء. بل الحسين وما أكثر المستغيثين به أرادهم خصوله بالقتل فقطه وحسنة رأسه فهل قدر على دفع هذا من نفسه أليس من العجيب أن يراد رجل من المسلمين بضبط فيقول أغفني يا حسين وهو لم يقدر على دفع ضر عن نفسك أن يستغيث مكروب بمكروب قتل في كربه إنها لبين العجائب إن مقام التوحيد عالي حتى كاد القرآن أن يكون فيه وبعض الذين لا يعقلون يقولون نحن نعلم أن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون وهذا العلم إن لم يتبعه عمل فهو سفه في العقل وضلال في الدين لو قال رجل أعلم أن النار تحرق ثم وضع يده في النار أينفعه علمه أم يلمه الخلف راب يقول أعلم أن هذا الولي لا ينفع ولا يضر فيدع الذي ينفع ثم يدعوه ثم يحتج بهذا العلم إن مثل هذا القويم كمثل رجل أدركه الغرب وعلى الشرق رجلان رجل أبكم أعمى مقطع الأطراف رجل صحيح مبصر مهم في السلاح فجعل هذا الخبيث يستغس بالأبكم الأعمى ويقول أبصني من الغرب فلما قيل له تدع الصحيح المبصر وتسأل الذي لا يبصر ولا يسمع فقال أعلم أن هذا لا يسمع وهذا يسمع ما ترون هذا الرجل؟ ألا يصير محككة للناس؟ إن علمك أن هذا لا يسمع وهذا يسمع يدعوك إلى دعاء الذي يسمع إن علمك أن الله فقط هو النافع الضار يدعوك إلى تعليق الحاجات له وإلى استغاثته وتعليق الكم بالذي يحب أن يعلق القصد عليه وبغير ذلك أيها الإخوة فهذا من المخلوق برب العالمين وهو من اتخاذ الأمداد الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقولوا ما تسمعون واسغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلي الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد إن قولاً خائر أغفني يا فنان باطل قبيح وهو من اتخاذ الأندات ولم تجد حادثة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن رجلا من أصحابه استغاث له أو بغيره وقد نهى عن أقل من ذلك حتى كان الرجل إذا قال وأبي قال له من حلف بغير الله فقد أشهر مجرد كلم فما بالك لو سمعه يقول ليبي أدسك أو أنا في كر فهل نقول للمستغيث إنك مشرك الجواب إن أهل السنة يبينون الحق ويعزرون الخلق إن الجاهل نعزر بجهله لا نكفر وقد مضت السنة على عزر الجاهلين ولو وقعوا في الشرك الأكبر فنحن نبين الحق ونعزر الخلال ولا نكفرهم لكن نبين لهم كما قال تعالى ومن يشاكس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى ونصره جهنم فلم يصله جهنم الا بعد ان تبين له ثم اصرف وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين له ما يتقون لا بد أن يتبين لك فإن لم يكن الأمر بينا لك فإنك معزوح وقد رأى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام ودخل على النبي السجد له والسجود لغير الله كفر لكن النبي لم يقل له أنت مشك استقصر لعله جاهر لا يعلم لعل له تأوين فقال ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله وجدتهم يسجلون لأساقف فيهم وأنت أحق بذلك بده فقال يا معاذ إنه لا يصبح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لصلح للمرأة أن تسجد لزوجها، وجده ولن يقل له افتسم أو انطف بشهادتين ففت كفار عزره بجهل وبين له الحق وفي صحيح البخاري من حديث الأفراد أنت معوز أن النبي دخل عليها في ليلة عرصية فجلس على فرص الفراش وعندها جواري يضربن بالتف وانتبن من قتل يوم بدا إذ قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غده وعلم ما في غذل لا يعلمه أحد وما تدري نفس ماذا تكسبه ونأل هذه التاريخ الجاهلة فقال لها النبي دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي لم يقل أنت كافر ولم يقل إن علم الغيب لا يعلمه إذا الله عز وجل لا. وبالتالي أنت مشرك عذراها. وبين لها الحق إن تكفير المسلم من أخطر الأمور ويبغي أن يكون هذا واضحا إن تكفير المسلم واضح لا مخرج لمن أدخل نفسه فيه مهما وجدت عزر لأكيد فلا تكفره إن المسارعين لتكفير المسلمين جماعة التكفير الذين هم أزيال الخوارق قديمة ولي أبي حامد الغزالي قول نقله الحافظ في الفتح وأقره قال إن الخطأ في الحكم بإسلام ألف كافر خير من الخطأ بتكفير مسلم لو أننا أفطال وحكمنا بإسلام ألف كافر لكان هذا خيرا من أن نخطئ فنكفر مسلم وقد دل على هذا النعمة بارواه الشيخان في صحيحهما من حديث جندب ابن عبدالله الباجري رضي الله عنه أنه جاء إلى نفر من أصحابه وقد برث البرنس وغطى جاء فلما دار حديث عليها وفع البرنس وقال أنا جند أي أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت إلا لأحدثكم عن رسول الله إن النبي بعت بعثا من أصحابه إلى المشهدين وفي المشركين رجل لا يدع للمسلمين شاذة إلا اتبعه يقتل قتلاهم يجهز على جراحهم فتبعه رجل منا كنا ذهنه اسامه ابن زين فلما استنكن اسامه منهم لازم يخنه خلف شجر وطار السيف من يد المشهر ولما رفع أسامة السيف قال لا إله إلا الله القصة واضحة جدا أنه قالها خوفا من السيف رجل فعل المسلمين الأفاعيل ولما ظفر به أسانة ورفع السيف وقد وقع سيفه هل في هذه اللحظة دخل الإسلام قلبه من الأول أنه رحبنا يفتر وحينما وقع السيف وقع الإسلام في قلبه فرأى أسانة أنه ظاهرة مكسرة أن هذا الرجل يريد أن ينزم لو قتل فقتله أسانة فلما رجع المسلمون الى نبيهم وسألهم قص عليه قصة أُسامة فدعاه فقال أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله كما قالها عوزا من السيد قال أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله فجعل أُسامة يقول يا رسول الله استغفر لي فلن يستغفر له وما زال يكرر له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة إن قتل المسلم أهول من تكفير إن تكفير الأبرياء جريمة كمرة لا يقع فيها المسلم العاكب إننا لا نرضى أن يستغاث إلا بالله عز وجل فنبين للخلائف أن مغيس الخبر هو الحق لا يجوز لبشر أن يقول ماذا تبشر لماذا تتعول الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت لماذا تتركه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إذا وقع الرجل في كربة فلم يستغس ربه فمتى يرفع يديه للملك متى يستغيث متى يسأل الملك الذي قال على لسان نبيه بل لم يسأل الله يغضب عليك وقال نبيه إذا سألت تسأل الله وإذا استعنت تستعند الله ومع هذا لا نكفر الجاهلين ونعزمهم ونبين لهم الحق فنكون كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما هذا آل من المشركين